إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا حركت الأرض التحريك الشديد الذي يحدث لها يوم القيامة وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض ما في بطنها من الموتى وغيرهم وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان متحيراً ما شأن الأرض تتحرك وتضطرب يومئذ تحدث أخبارها في ذلك اليوم العظيم تخبر الأرض بما عمل عليها من خير وشر بأن ربك أوحى لها لأن الله أعلمها وأمرها بذلك يومئذ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 فمن يعمل وزن نمله صغيره من اعمال الخير والبر يره امامه ومن يعمل مثقال ذره شر يره ومن يعمل وزنها من اعمال الشر يره كذلك